كتب لي يا روحي معك يا اللي شغلت البال وياك يا روحي يا اللي شغلت البال لما سلمت عليها وخذيتك في ايديك علي لو في ضي الفرح بنت يا نيه والقلب بيسلم لما تقبلنا وكله أنا بين الخمايل والأغفال لما تقبلنا وكله أنا بين الخمايل والأغفال كتبنا أول كلمة فيها وأنا هو الطم من البالي الحير قادي الظهور من حوالي شايف جمالها بانيا وادي الحبيب راضي علي والقلب بتاني هو فرحا لما سلمي على ايوه خدت في الضيا انا مسلمت عليك هو اللي قلبي سلم عليك عدنا نحكي عن الأشياء اللي نضل بنار الأشواه عدنا نحكي عن الأشياء اللي نضل بنار الأشواه كلما ضال الكلام بينك وبيني عن الهوى هواجي ملك فؤادي وبن في عيني داني ودادي لما سلمتي علي وخيتي في لما هذيك في <تصفيق> زي الصاحب كانه هو الان بيسلم عليك يسلم عليك